بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته كرآنا عربيا لقوم يعلمون فشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة ممن ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون.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 124. وإلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيا طوعا أو كرها 125. قال تا أتينا